بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فإن العقيدة هي أوثق العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضاه ربه ومولاه فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله ومتى فسدته حدق العمل واصبح كاسدا مردودا فهي بحق خير معرف للانسان المسلم على ربه فيزداد بمعرفته ايمانا وثقا وورعا وخشيه قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء بل هي بحق خير عاصم للانسان من التخبط في ظلمات الشرك المحبط للعمل والمسبب للخيبه والكسران قال تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحتصن عملك ولتكونن من الخاسرين من اجل ذلك فانه لمن دواعي الشرور ان نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلميه هذه الماده والتي هي بعنوان شرح كتاب قاعدة عظيمه في الفرق بين عبادات اهل الإسلام والايمان وعبادات أهل الشرك والنفاق وهو كتاب فيه ماده عظيمه النفاق قام بتاليفه شيخ الاسلام ابن تيميه ولقد قام بشرحه فضيله الشيخ محمد حسن عبد الغفار والان مع المحاضره التابعه والتي هي بعنوان سبب ذريعه الشر ونترككم مع المحاضره السلام عليكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا سأل الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس سأل ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وفساء واستقوا الله الذي تساءلون به والأرحال إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولا سبيلا يطلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم فمن يؤطى الله ورسوله فطبق هذا فوجا عظيما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد خط الكرام توقفنا الاسبوع الماضي في مساله سد الذرائع وكيف كان من ثلث يحفظ جناب التوحيد اسالكم ام اشرح اولا اسال اولا ام اشرح اولا أسأل النبي رصيده يا ام رقاء الصح طيب ما معنى قول القائل من العلماء ان النبي يحفظ جناب التوحيد ويصد الذرائع التفسير مع التدين ماشي تمام بأي كلمه أيوه سد الزريع يعني ماذا يأخذ كل وسيلة تصل بالعبد الى الشجر فيبطروها طيب مع التنفيذ نعم احسن طيب ليه ليه تقطع الشجرة ازاع الشجرة هو في شجرة وعياض يقول يا ثمرة كيف هيشركوا دي ايوه دي وسيله لاي شرك هينشركون بالله بالشجرة ازاين احسن صح صح تبقوا تبرقوا الشجر احسن حديث ذات انواط كانوا حديث عهد من الاسلام تمروا على شجره كان الكفار يعلقونا في الله عنه فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط طب الشرك اللي كان صلى الله أكبر قلتم مثلما قال أصحاب موسى لموسى هجعل لنا إلهن كما لهم هذا هو محل الشاة في إيش لأن في تبرك فيها شرك مفهوم لنا صحيح عمر الخطاب قطع الشجر حتى لا يتبرك بها إيش ثاني أنا أريد من النبي ومن الصحابة فحث النبي عليه أن تبيه قال أنا بعشق على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد صبرا مشرفا إلا وهل تجد تمثالا إلا فمصطم. أو كده. ها مسيدنا عمر لم ذلك رضي الله عن اقول أقول عندما تكلمنا بسوء الماضي على تد الظريعة بينا أن عبادة أهل الإيمان أنهم يغلقون كل باب يصل بهم إلى الشرك والعاذ بالله وأما أهل الاوثان يفتحون كل باب يصل بهم إلى الشرك والعاذ بالله ومن هذه الأبواب بل من أعظم الأبواب بل من أصل الشرك في هذه الأمة هو الغلوغ في أصحاب القبور، ثم الغلو في القبور، ولذلك نسلم على آخر نفر من أنفاسه وهو يقول: ألا لعنة الله على أولي النصر اتقب القبور أولياء النصارى، مساجد مساج ألا إني أنهاكم عن هذا؟ وكان سنقول أولئك أشرار الخلق عند الله يوم القيامه ومنع زيارة القبور، ثم بعد ذلك اباحها عندما وردنا التوحيد أسم الله توحيدا للناس، وأيضا نقول إذا كانت الضرائع موجودة فنحن نمنع من الزيارة. فنعم اليوم إن شاء الله سنتكلم على مساله زيارة القبور هل تمنع أم تباح أم تستحب أم تحرم فهذا الذي نتكلم عنه اليوم في زيارة القبور لأن أصل الشر كما قلنا هو الغلو في القبور ويعني البناء عليها أقول زيارة القبور على أنواع ثلاثة زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية إذن زيارة القبور أنواع ثلاثة هذه أنواع ما أحد يعرف عنها شيء زيارة شركية، زيارة بدعيه زيارة شرعية. اما الزيارة الشرعيه فهي التي كان قد منعها النبي صلى الله عليه وسلم خلقا من ألقاها المقبور كما كان اهل الجاهلياء. يعتقدون في بعض الاموات كالذي كان يرد التويح للحديث كما قال ابن عباس رضي الله عنه ورضاه. واستقدوا صنمه اله أن يعبدونه دون الله لا. فكان سلم يحسم هذه الماده ثم بعد ذلك اباح لهم زياره القبور وبين العله قال قلت قد نهيتكم عن زياره القبور الآن فزوروها فانها تذكر بالآخرة وتذكر بالنصر فيرق القلب وتجمع العين عند زياره القبور ولذلك ابسع النبي صلى الله عليه وسلم المجال لمن يزور القبور وهو معتقد الاعتقاد الشديد أن المقبور لا ينفع ولا يدر هذه الزيارة الشرعية هذه الزيارة من منعها النبي ثم اباحها واباحها لعله هذه لعله كما قلت يرزق القلب وتجمع العين وأيضا انتفاع الرجل المؤمن بأولا الموحد وانتفاع الميت أما انتفاع الموحد بأنه سيدخل هذا القب يؤدي حق الله وحق المقبول وينتفع بذلك أما تأديد حق الله فإنه لما يذهب يعلم أن النوت بيد من بيد الله وأن الله هو الآخر سبحانه وتعالى وأن الله هو مكون الكون يعتقد ذلك في قلبه ثم يقف عليه هذا الله جل في علاه بالإحسان إلى أخيه فيفوز بالتوحيد ويفوز بالإحسان إلى أخيه ويرفع ذلك إليه لقول الله تعالى هل جزاء الاحسان إلا الإحسان فينتفع المخبور بدعاء هذا الحي والحي أيضا يتذكر ويتدبر لأنه نازل إلى هذا القبر كما نزل طاحبه فيتدبر ذلك بعدما يدخل القبر فيدعو له فيبوت كما قلت بالإحسان والله جل وعلا يحسن إلى من أحسن إلى غيره هذه الزيارة الشرعية هل هي عامة أم هي خاصة وهذا مجحة مهم جدا عامة يعني عامه للنساء والرجال أم هي خاصة للرجال فقط هذا معصرق قوي جدا بين العلماء اختلف العلماء بذلك اختلافا شديدا هل زيارة القبور عامة ام هي خاصة للرجال فقط فالقول الاول ان زيارة القبور خاصة للرجال محرمة على النساء وهذا القول فبناه بعض الشافعية وبعض الحنابلة وهو ترجيح لشيخ الاسلام المسامية واسم القيم وقبلتهم في ذلك كثيرة منها حديث الترمذي قال من لا عن الله سلم زعن الله زائرات القبور هذا الحديث في اضافة مصالح نولة ومهانة راوي هذا الحديث عند نعمة هذا رجل ضعيف اتفقوا على ضعفه فالحديث ضعيف لكن يسدون فيه لعن الله زائرات القبور ووجه الذنالة من تحريم اللعن اللعن اللعن به إن زارد قبور محرّم الآن أنا أسأل وجه الذنالة من تحريم أن يسلم النساء أن يزورنا القبور. وين واجه من هذا الحديث لعن الله جاء القبور طيب؟ نعم لا يطرب احد من رحمة الله الا وهو فعله محرم بل كبير لأن علماء ضبطوا الكبائر بان يكون الاصاب لعن يعني صرض من رحمة بادلة في علاة الدليل الثاني حديث ايضا الصنع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله زوارات القبور وهذا حديث صحيح ليس فيه بعض اتبق المخالف والموافق على صحة هذا الحديث لكن هذا الحديث وجهه دلاله منهم ضعيف لان الانسان يقول لعن الله زوارات القبور وهذه صيغه مبالغه وصيغه مبالغه الدلال على ايش على استكرار يعني المراه لو راحت مره أو مرتين ليس فيها شيء لكن اللي استمرت على زياره القبور فهي ملعونه الحديث ابن سلم لعن الله زوارات القبور لكن بعض الشفعيه ضبطه لغه قال زوارات القبور بالضم فقالوا دورتنا بمعنى زائرات بمعنى زائرات يعتدون الحديث الأول الدليل الثالث الذي يستدلون به على أن زياره القبول لنساء حرام حديث أم معطية قالت نهينا عن اكتباع الجنائل نهينا عن اكتباع الجنائل وجه الزلالة في هذا الحديث نهينا عن اكتباع الجنائل وجه الزلالة أسل نهينا يعني هنا العصر بنائه التحريم لكن يبقى لك أمر آخر لابد أن تتكلم عنه، لا محمد أحسن إذا قلنا بأنهم سلمنا عن اتباع الجنائز فمن باب أولى أن يمنع زيارة القبور فهذه فيها دلالة من باب القياس الجلي أو من باب أولى يعني أقوى في الدلالة هذه أدلة من صلب التحريم هذا القول الأول القول الثاني قالوا بالكرام فماذا برص بين القول الأول والقول الثاني القول الأول قالوا بالتحريم والقول الثاني قالوا بالفراه ما الفرص يأخذ الله يأخذ القول الأول يؤثمون من زار ولا يؤثمون في القول الثاني من زار فقالوا بالفراه هؤلاء عمة الشافعيه والحنابلة واستدلوا على ذلك بأدلة منها قول المعطية نهينا ومن النهي رسول الله نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا هذه بقية الحديث نهين عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فقالوا ان لم يعزم عليهم صرف هذا الناهي من التحريم الى الكراهه فقوله لم يعزم علينا فيه صارف من النهي للتحريم الى الكراهه القول الثالث يقولون بجواز زياره القبور للمثال جائزه لا محرم ولا مكروهه وقالوا عندنا ادله من السنه والكتاب ايضا قلنا ياكل ادله فقالوا اما الدليل الاول فاحاديث منها أولاً أن من سلم كما بالصحيح مر على امراه في القبور وهي تبكي تبكي ولدها فقال لها من سلم يا امراه استقل الله واسبري فقالت إليك عني إنك لم تصف مصيبتك فتركها من سلم فقال احدهم أما عليك انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إليك اعتذري فلن يبقر عذرها وقال إنما الصبر عند الصدمه الاولى فاجه الزلالة هذا الحديث الذين يأكلون بالجواج يستدلون بهذا الحديث انه مر على المراه على القبور وهي فقال لا استغفري الله واصبري ما وجه الدلاله ان انه يجب للمراه ان تزور القبر انت أيه؟ حتى أنت عشان الناس لما نهاها ما طلع حرام عليك زياره القبور فلما لم ينهاها عن ذلك دل على انه يجوز زياره القبور الامر الثاني ان عائشه رضي الله عنها زارت قبر ابيها وهذا فعل صحابيه والثالث أن فاطمة كانت تزور قب حمزة كل جمعه لا القول الثالث والقول الرابع استحباب زياره القبور للنساء. وهذا دليل من الاثر ومن النظر. أما الاثر فقالوا قال النبي صلى إني كنت قد منعتكم من زياره الآن فذروه وهذا أمر وهذا الأمر أقل أحوالهم يكون. على الاستحباب اقل أحوال الاستحباب لأن أصلاً من الوجوب إلا يصرفوا الطارب وقال ورد الطارب فقالوا قال للمسلم فذوروها فهذه أول, اول الأدلة عموم قال للمسلم فذوروها فهذا الاستحباب الثاني من النظر أنه يدعى العلة فإنها تذكركم وهذا خاص بالرجال عام عام تذكر الرجل وتذكر المرأة. ولا المرأة مش تتذكر فإذا كانت تذكر الرجل فإنها تذكر المرأة فيستحب للمرأة أيضا أنتزها في للقض حتى تتذكر الموت والبلد وتتذكر الآخرة فتكون من الذي يسارعنا في, في طاعة الله لله في ولاد. هذه أدلة من قال بالاستحباب أقول الرارع في هذه الأقوال الأربعة التحريم الكراهة الاستحباب الجواب ما الرارع في هذه الأقوال الأربعة عند مجلسهم العلم الذين يجتهدون الراجح من هذه الاقوال الاربعه عندما رايتم الادله الراجح من هذه الاقوال اترك الترجيح لكم الجواز ايما فامرهم فاذا لها الاستحباب ناجح عشت كيف ترد على مقارب التحريم ولم منعزم علينا او لم ينعزم علينا طيب في حد ثاني يرجح هذا الترجيح ولا يرجح خلافه تحريم في لازم تقعد النساء في بيوتهم يعني. اه معانا من تحريم تحريم قرار الجواز طيب القرار تحريم انا اميل الى التحريم صراحه و لكم الادله ثم نتناقش الطريقة راجع في ذلك تحريم زيارة في الخبور للنساء للأدلة الصغيرة في التحريم أولها حديث أن يستمع نعم الله زوارات القبور. فأنا أقول وإن كانت في غصيرة مبالمة وأن التكرار هو الذي يدخلها في اللعب فإن ابتداء الذهاب ذريع للتكرار لأن المرأة لا تكفر اذا كانت المراه ذهبت مره ومره ثانيه تذهب تقول تذكر تذكر لغايه ما هتكسر من الزياره فهي ذريعه لان تكون من الزوارات والوسائل لها احكام النقاط فلا بد ان تمنع من الاول والدليل الاوضح من ذلك والأصرح هو حديث معطيه قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا إيش لم يعزم علينا هل نهي النبي يحتاج للتاكيد اذا نهى النبي لله تفعل يعني محرم عليك ان تفعل واصل النهي ايش التحريم وظاهر النهي التحريم ولا يحتاج تحريم النبي الى تأشير اذا قال لك النبي لا تفعل فعليك ان تقول سمعت وقطعت وهذا حرام لا افعله فهذا ظاهر طول ممسلم يعني لا تفعله لا تفعلنا لا تذهبنا فهذه دلالة واضحة من المعاطلية على ان نمسلم نا عن زيارة القبول هذه دلالة واضحة على ذلك الثالثة نحن نقول من النظر هناك مفاسد عظيمة عند هذا المرأة الى القبور اولا شوف مقصد الشريعة كيف تصادم زياره القبور مقاصد الشريعة اذا ذهبت المرأة الى القبور اول ما تفعل ستفتن هناك هناك من الرجال الرجل بدل ما هو قائم يدعو لهذا الميت ينظر لعين المرأة ووجه المرأة ويد المرأة او ينظر لبكاء المرأة وعويل المرأة فتبصن الرجال مصادما مقص الشريعة الأمر الثاني أنها لو ذهبت لن تتذكر الأخيرة بل لن تصبر على أخضار الله كيف على أخضار الله وهذا الغالب في النساء ولا النادر الغالب الضعف ومعروف ويظهر لك ذلك أن المره ماذا قالت للنبي إليك عني وإن كانت لا تعرف ولكنها لم تقبل النصيحة وهو يقول لها اتقل الله واسملي وهي ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فالنساء الأصل فيهن الضعف فيقلب على عقولهن تتخط على أفضل الله الذي في علاه بكلمات الكفل إذا ذهبنا إذا المصادمة أيضا لمقصة الشريعة أولا فتنة الرجال ثانيا أنها تتخرج عن شعورها وتتسقط على أفضل الله وتتكلم بالمحرم الثالث لا فإذا من ذالي إذا كاننا سلمناها لها عن استباع فأنها عن الزيارة يكون أشد وأغوى أما الرد على المثال هذه كلها ادله تثبت ان الاقرب الى الصواب هو تحريم زياره المرأة للقبور فالرد على المخالفين في ذلك نقول اولا الذين قالوا بالكراهه قالوا حديث من هنا وقال عدد عليه فنقول ان النبي لا يحتاج لتاكيد اذا قال انسانا لا تذهبي لا تتبعي لا يحتاج ان يؤكد ذلك لا تتبعي ان يحرم عليك ان تتبعي الجنازه فلا صار هنا عن النهي الى الكراهه بل يبقى على اصله وهو نهي اصله الى التحريم الرد على الذين يقولون بالجواز ذكروني بالادله التي استغلوا بها زياره السيده ها؟ تزوروها لا لا ادله الجواز عندما مر امراه وهي تمشي هذا اول شيء نعم مر سرع امراه وهي تمشي ولم ينهاها لم يقل لها زياره القبور حرام انظروا الى اخوتي الكرام اولا الاجابه على هذا الحديث من وجعني الوجه الاول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المراه قال لا اتق الله وتقوى الله فسروا لي المعنى تقوى الله ما معنى تقوى الله فعل المامور وترك المعذور طبعا فعل المعمور بنور من الله عز وجل وترك بنور من الله الذي بيأله طيب فعل المعمور أو انتهاء من المحذور قد نهاها نسرع عن تبع الناس ولا من القبور فتقوى الله لا تكمل إلا بالانتهاء عن جارة القبور الذينا عنها النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا قد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن زيارة القبور بقولي تقي لا الامر الثاني اللي ممكن ان نجيب عنه ان نقول اتقل الله واصبري هناك مبتدتان مبتدت الزيارة ومبتدت خروج المرأة عن شعوريا بشق الجيوب ورسم الخدود والتسقط على أصدار الله ايهما اذا تزاحم ايهما يقدم في النهي والحفظ ها ايهما انتم فاهمين مثلا؟ دخل النبي وجد المرأة امامك فعل امرين أمر محظور وامر اخر محظور الامر الاول زارت الطب والامر الثاني هي تبكي وتتسقط على اكثر الله ذلك يولاه ايهما اشد مكاره ها تسقط في بين نبدأ بالاهم طب لا المهم لان تقديم الاهم على المهم ايش واجد تقدم النمسلم الأهم على المهم وقال اتقل الله واسبري يعني لا تتتخذي إنما بالفضل عند القدمة الأولى وإن قلنا بأنه لم ينهى فهذه وقاء تعيل ووقاء لا تعمن لعله تركها لأنها لو نهاها عن جارة الخضور بعدما قال لا اتقل الله واسبري لعلها تتب أو يعني تخرج عن شعورها وتتكلم مع النمسلم بما لا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الكلام في الرب على من قاله في الجواز في الأجلة الأخرى تدل بمرور المنسلم على المرأة التي كانت عند الطب واتدل أيضا بحديث عائشه رضي الله عنه وعضاه ما ذكرت أنا في الأول هذا الحديث أنها حديث صحيح وسنن أنه من كان في ليلتها فانسلل فذهب إلى البقيع فارتدت ثيابها وخرجت خلف المنتسمة منفرعة كانها في قلبها قالت كذب إلى زوجة أخرى يعني فنظرت بوجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل البقيع يرفع أديه ويدعو الله لنا في علام فاستدار من السلم فاستدارت فأسرع فاستدار وأطرع من السلم وكان وكانت هي السواد ولذلك قال لنا من السلم أنت السواد الذي كان امامي قالت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أخبريني وإلا يخبرني الخبير العليم سبحانه وجبه في علام فقالت أو يعلم الله ما في صدورنا فركزها في صدرها. وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لها ان الله الذي في علاه يعلم رصائنة الأعلى وما تخفي الصدور ثم قالت لأبي أنت وهم يا رسول الله إني خشيت أن تذهب إلى زوج من زوجاتك فقال يعني أتحتمين أن الله ورسوله يحيف عليك يعني يظلمك فقال يعني جبري قال يأمرك ربك أن تذهب إلى اهل البقيع فتدعو لهم فقالت يا رسول الله ماذا أقول لهم هنا وجه الشيخ فقال قولي السلام عليكم ديارة الرحمن المؤمنين أتاكم متوعظونها إذا بكم إن شاء الله نلحقون إلى آخر الرواية فأقول استشهدوا بهذا الشاهد أن قالت ماذا أقول لهم فيها دلالة لما علمها الدعاء أنها تدور وإذا دارت تقول هذا الدعاء وهذه دلالة وضع جدا وليست أيضا بقوية لذلك أننا نقول أنه يحتمل هذا الحديث أن النهي السلام علمها إذا مر بالقبور أن تقول هذا الضعاء ليس بلازم أن نقول أنها تزور فتقول هذا الضعاء لا تمر طب وعند دليل على أن الانتال لو مر على المقابل ولم يدخل إليها أن يقول هذا الضعاء نعم عندي دليل طول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بقبور المشركين فقولوا ها اشيروا بما يا رسولكم على وجوهكم وبطونكم إلى نار جهنم هذه فيها دلالة على أن المرور إذا تكلمت هذا الكلام يسمع أصحاب القبور ماذا تسلمت به فأنت إذا مررت على القبور تقول السلام عليكم ظهر رقم المؤمنين إلى آخر الدعاء ففيها دلالة عن المسألة المرور إذا هذا الحديث يحتمل أنه للمرور ويحتمل أنه للديار وقد جاءت الأدلة تمنع الاحتمال الثاني فيبقى الاحتمال الأول وهو المرور وإيش الأدلة اللي منعت الاحتمال الثاني لعن الله زوار القبور نهينا عن انتباعها فهذا رد على الحديث الثاني أما دليلهم الثالث وهو جار عائشه لقبر اخيها عائشه رضي الله عنه وردها ما تنفرت قاصدة كذا تنظر إلى قبر اخيها هي ما ذهبت قاصدة لقبر اخيها والأمر الثاني في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف انها قالت لو شهدت ما زورته يعني لو شهدت موجه وطلت عليه مثلا ودعوت له ما ذهبت إلى قبره فيحتمل انها ذهبت من لوعة الاسى الذي في قلبها من اجل ذهبت تصلي عليه وإن قلنا بالجواب او ذهبت تدعو له وان لم يرضى المخالفون بهذا الرد نقول فعلت عائشة هذا وفعل عائشة يصادم قولا النبي فمن نأخذ بقول النبي ام بفعل عائشة رضي الله عنها وارضاها بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ الحجة كل الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حديث فاطمة فهو حديث ضعيف لا حجة فيه حديث فاطمة نكتذر كل جمعة حديث ضعيف لا حجة فيه فاذا لا يبقى لهم حجة يحتجون بها والذين قالوا بالاستحباب قالوا بقوله سلم نهيتكم عن جهد القبور الآن فزوروها فنقول فزوروها هذا اللفظ بالاتفاق كما نقل النووي قال بالاتفاق هذا النبض خاص بالرجال ولا يدخل فيه النساء لكن لمعترض ان يقول ده تغليب للرجال وممكن يدخل تحت النساء وان لم ترضوا بذلك فعليكم بحديث النبي النساء شقائق الرجال في الاحكام وهذا ظاهر جدا على انهم يدخلون في قول مسلم الان فزروها يدخل الرجال والنساء قلنا نعم هذا حق النساء شقائف الرجال في الأحكام فيدخلنا في قول السلام الآن فدوروها لكن جاء المانح يمنع دخولهن وهو قول من السلام نعنى الله دورات القبور وأيضا قول معطية نهين عن اتباع الجنائز فإذا قلنا بأن هذا هو الرارح وأن الأدلة الأخرى كلها هدلة محتملة فإننا نقول بأن هل للمرأة أن تصلي على الجنائزة إن كانت منعت من الاتباع ومنعت من الزيارة فأل لها أن تصلي؟ نعم لا أن تصلي وقد ورد عن الصحابة الكرام وعن نساء الصحابة أنهن كنا يصليين على الأموات فللمرأة أن تدخل المسجد قبل أن يصلي الرجال يصلينا على الميت أو تكون المرأة مثلا في آخر المسجد أو في مكان مصطور فيصليين بصلاة الإمام على الجناد فلهن الصلاة وليس لهن الزيارة. وليس لهم اتباع الجنائز لطول الناس سلم بالتصريح الله زورات القبور وايضا مقاصد الشريعة لان المرأة ضعيفة العقل ضعيفة القلب اذا ذهبت وقعت في كل المحضورات شق الجيوب من الخدود والتسقط على اخضار الله جل في علام وهذا واقع نعيشه ورب السماوات والارض انا كنت في مقبرة اعرضت ان اتفن في مكاني ورب السماوات والارض كنت اموت مما رأيت امرأة دخلت المقبرة وابوها تيدفن فنظرت الى السماء ففعلت فعلة كفرت بها في اخضطها ولو ماتت والله اللي دخلت النار خاردة مخلدة ليس فيها حرج ولا شيء بتخل الله وهذه المرأة مسلمة انظروا كيف تفعل انا ما ملكت نفسي والله الذي لا لا الا هو فالمرأة لا يمكن ان تتمالك نفسها خاصة وذا وجدت الهامة الرعاع والجاهلات التي يعني يثرنا الشغل في القبور لا تتنالك نفتها فهذه مصادمة طريحة لمقاب الشريعة وفيها إظهار بأن جارة القبور للمرأة لا تصح ولا تجوز. الزيارة الثانية هو الثاني من الزيارة هو الزيارة البداية والزيارة البداية أصلها مشروع وهيئاتها محدثة أصلها مشروع أصله ديار القبور يرتقي القلب وتدمع بيها العين يتذكر الموت يتذكر الآخرة في القبر فهذه مشروعه أصله لكن بهيئة مستحدثة مبتذعة كأن يرحل يشد الرحب إلى المقبور لزيارة الذين يذهبون إلى إذا منهور ألسنا منه أبو الحاف هذا ولا أبو شريف على الغرض المقصود رجل مقبر هناك أو يذهب مثلاً ينزل من دمنور او من القاهره ينزل الى ابراهيم عبد الله مثلا او يذهب إلى ابي العباس او يذهب الى ابي فهذا كله يعتبر من البدع المنكرات بقول من سلم لا تشد الرحال الا لا يمكن ان تعظم بقعة من بقاع الارض لأحد فيها ولا شيء فيها الا ثلاث في مساجد المسجد الاقصه والمسجد النبوي ومسجد الشعبة أيضا من المستحدثات أن يدخل المرء إلى هذا القب لبناء القب كعليقة الخبور نهيك على الشفابات التي تحدث المغضور له المرحوم والمتصدق كذا وكذا وكذا وكذا بالتفاقر المعلوم هذا أيضا من البدع إقادة سرد هناك على القبور أيضا من البدع المحتفات وهذه بدع محتفات تجعل الزيارة بدعية من هذه أيضا من هذه الأنواع التي هي من أهم الأنواع في الزيارة البدعية أن يذهب المرء للمقبور ليستغفر له الله يعني المقبور يستغفر لهذا الزائر, لهذا الزائر. يدخل عليه كما يقول عليه السلام فيقول يا رسول الله استغفر لي ربي او استغفر لي ربك فهذه دلالة من الزيارة البدعية او من الشركية وهذه التي نصنفها لأنها مخالفة لفعل النبي مخالفة لفعل الصحابة مخالفة لفعل السلف ولا دليل عليها أن يذهب إلى قبر الولي أو يذهب إلى قبر النبي حتى تكون أكيدا يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهب للعمر إلا أن يذهب إلى قبر النبي فيقول استغفر لي الله جل في عدى هذه الزيورة بداية أو شركية لكن أبع علينا الذين يفعلون ذلك وقالوا عندنا أدل من الكتاب ومن الأثر قلنا لا تبذليل على ذلك قالوا اولا قول لتعالى ولو انهم ظلموا وانفذهم جاوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله ثوابا رحيما فادي فيها دلالة لكن وجه الدلاله من هذه الآية ما هي هذا هو عموم حاجه الله واستغفر لهم كان حيا او كان ميتا هم هيقدروا يستجيبوا لهذه الايه هو, هو حي فقط يذهبون الآن يقولون يا رسول الله استغفر لنا والآية عامة ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوا ولو أنهم من ليس منذخين فقط بل كل المسلمين ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول حينهم يذب واستغفر لهم الرسول لو أجدوا الله ثواباً رحيمة فهذه دلالة لهم على أن الإنسان يمكن أن يذهب إلى قبر النبي في العمره ويقول يا رسول الله استغفر لي الله أو يذهب إلى البدوي ويقول يا بدوي ادعو الله لي أن يشفيني أو يا أبا العباس ادعو الله لي أن يرزقني فهذا دليل لهم هذه من الزيارة البدعيه أو الشركيه كما سأبين كيف نرد عليهم هذا لكم الزيارة السابقة الزيارة الشركية هذه الزيارة وهو أن يقفل بالرحله إلى القبور الاستغاثة بالمقبور او دعاء المقبور يصرف عبادة محضر الله لغير الله لان يسجد لهذا المقبور او يستغير لهذا المقبور او يقول اعطوا عني اغفرني اشفني ارزقني اعطني امنحني اغفني كل هذه عبادات تصرف لله فيصرفها لغير الله فتكون هذه زيارة شركية او يذهب يحج لهذا المقبور لان الحج هو السفر قاصدا تعظيم البقره التي سيسافر اليها فالذين يحجون الى البدوي يسافرون ويضربون اسواد الإبل الى البدوي هذا حج للبدوي تعظيما لمكان البدوي فهذه اجزاء شركيه نهيك على الطواف الذي يحدث الطواف بالقبر ايضا من الشرك الأكبر كما ساسالكم وتجيبون هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الاصغر الطواف بالقبر شرك اصغر ولا شرك اكبر قال لكم شيء اذا يقول هذه بدعه التوقف قبر بدعه شرك اكبر ما الدليل كان التصاوب بالكعبة عباده صحيح وهو صلاة فان كان هو عباده فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك ولا بالله فهذه زياره الشركية طيب قبل ان انتهي اريد التفصيل على مساله ولو انهم ازدروا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول هنا دلاله على العموم انهم يذهبون الى الرسول ويقولون استغفر لنا الله وهذه لا تقول جربها ايا الان ما؟ ما سيرد عليك ويقول وكل شيء لم يفعله صعبه لن افعله سلسل سيرد عليك بهذا بان من حي في قبر لان البريد جاء وقال ان الانبياء احياء في قبورهم خصم مش توصلونها ما توصلش فيها حد توصل بالاستفزاز صح خلاص صح هذه الذن ده كان بين بالاستفزاز وبين رجل من صاليب الصوفيه وكذا سن يعني هو قال انت ملبوس هو قال انا ملبوس ولا هو ملبوس نعم محتاج هذه الايه فكان الرد ابقاك عليه ان في فارق لغه بين اذ واذا اذا ظرف زمان للمستقبل اما اذ ظرف زمان للماضي فلما يقول الله الذي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم يعني في عصر الماضي في عصر الكهنه ولو انهم اذ ظلموا هذا هنا في الايه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم يعني في الزمن الماضي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول يعني حال حياتي لان عيدكم في زمان للماضي لغفر الله لهم بمعنى الآية لغفر الله لهم وقالوا طب إذا على في هذه الآية عندما أثر قلنا من اثر قال العرضي الذي جاء للنبي فقبله قال يا رسول الله إني أقرأ الآيات ولو أنهم ظلموا أنفسهم ثم قال يا رسول الله استغفر لي الله فكان عنده من ينام عند قبر النبي فوجد رسول الله سلام جاء للنائم في المنام فقال ذا الى هذا العربي فقل له قد غفر الله لك واحتج بهذه القصة ها ميا طبعا إنسان مظلم لكن رضي لا يكون كذالك ها أحكام الشرع على تنص بحال الأحوال ليه؟ بآبي الروعة من لا تنص أحكام الشرع لهذا بحال من الأحوال, الشرع بحال الأحوال. فالأحكام الشرع تنص بقرار الله تعالى. رسوله صلى الله عليه وسلم نيك على أن الصحابة لم يفعلوا ذلك والتابعون ومن تبعون بأحسان اليوم الدين لم يفعلوا ذلك فثبت لأن هذه التوصلات أو هذه الاستدالات كلها باصلة وأن هذه الزيارة بجائية وأن الذي يذهب إلى رسول الله يدعي حياة النبي نقول له حياة النبي حياة برجخية لا تقص على الحياة الدنيوية وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيء حتى يملك لك شيئا فاستغفر لك الله جل في ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته أنه بعد مماته ما أن يذهبوا إلى القبر فيصحو منه الاستغفار لهم صحيح خطأ ما بين لهم ذلك ولو كان خيرا لسبقونا إليه فلما لم يفعله دل ذلك على أنه ليس بمشروع وأما الجارة الشركية قلنا بأن هذه الجارة الشركية تخرج من الملة ولابد من أن يحصل إنسان جراب التوحيد ويبعد عن أي مسجد فيه صبر أو فيه معظم غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم ننتهي من هذا إن شاء الله نتكلم عن توحيد الربوبية وكيف دب الشرك في توحيد الربوبية وكف مسلم العصر في هذه الأونات برغوبيت الله أشد من كبث المشركي العرب بالتفصيل إن شاء الله على الأسبوع القادم أقول قولي هذا وأتغذر الله به ولكم إجدى الله الشيخ خير الجدى ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكلنة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.